إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر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 124. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 125. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر 126. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر